الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث متصلا في ما يستخرج من الهدايات من قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي واميت قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين مما يؤخذ من الهدايات من هذه الآية الكريمة هنا طريقة العرض ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه الله الملك فهذا فيه من جذب الأفهام وفيه من التشويق وذلك أيضا يدل على أهمية ما يذكر بعده لأن الله تبارك وتعالى قد ساقه بطريقة تثير انتباه المخاطب فهذه من طرق الخطاب التي ينبغي أن تراعى في مخاطبات الناس وذلك أن العرب تستعمل من الأساليب في كل مقام بحسب ما يليق بذلك المقام والقرآن قد جاء على معهود العرب في الخطاب فالعرب من شأنها إذا أرادت جذب الانتباه وإثارة الاهتمام أن تعبر بمثل هذا كذلك أيضا أن آتاه الله الملك حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك هذا الرجل يحاج في ربوبية الله عز وجل لأنه يدعي أنه يحيي ويميت مثل هذا ينازع في الربوبية فهذا يدل على أنه وجد من ينازع في توحيد الربوبية من كان في زمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام يعني منذ القدم نعم أكثر النزاع بين الرسل وأتباعهم كان في توحيد الإلهية توحيد العباده أن الله واحد لكن كان يوجد بعض المنحرفين من كان ينازع في توحيد الربوبيه أيضا مثل هذا يعني قضيه الاحياء والاماته هي من معاني توحيد الربوبيه هي من مما يدخل في توحيد الربوبيه وليس ذلك في توحيد الإلهية توحيد الالهيه هو في توحيد القصد والطلب والوجهه بتوجيه جميع الرغبة والرهبه والعمل والطاعه إلى معبود واحد ان نتوجه بجميع اعمالنا التي نتقرب بها إلى الله هذا توحيد الإلهية توحيد العبادة أن لا نعبد سوى فلا نصلي إلا له ولا ندعو سواه ولا نعبد غيره توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو توحيد الإلهية أن توحده بأفعالك أنت ما هي أفعالك؟ الصلاه الصوم، النذر، الحج الصدقة، الذكر، الدعاء، الطواف هذه أفعال العبد التي يتقرب بها ينبغي أن يوحد الوجه فيها، فلواحد كن واحداً. في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. هذا توحيد الإلهية. توحيد الروبوبية أن توحد الله بأفعاله هو. فتقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، لا معطي إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. هذا توحيد الروبوبية. هذا الذي كان يجادل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان يدعي أنه هو يحي ويميت يدبر مع الله لذلك جاء الحجر الذي فلغ فاه وهو فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ويدعي أنه يدبر في هذا الكون كذلك فرعون. فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى فادعى الرببية كما ادعى الإلهية قال ما علمت لكم من إله غيري فالانحراف في هذين التوحيدين كان منذ القدم لكن الغالب أن النزاع كان في توحيد الإلهية لاحظ ايضا هذا الرجل المنازع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في التوحيد لماذا وقعت من هذه المنازعة كما ذكرنا في الليلة الماضية أن اتاه الله الملك لأن الله أعطاه وأولاه ووهبه الملك طغى فكان ذلك سببا لهذه الدعاوى العريضة وهذا الكفر أن اتاه الله الملك قد تكلمنا على قوله تعالى كلا إن الإنسان لا أن رأاه استغنى وأن الإنسان قد يمنع من مال أو ولاية رحمة به فلا تجزع إذا فاتك من ذلك شيء لا تجزع ثم أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى أن آتاه الله الملك أن الذي يؤتي الملك والله تبارك وتعالى أن آتاه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فالعز من الله والذل من الله يذل من يشاء ويعز من يشاء يعطي الملك من شاء وينزع الملك من شاء والملك الحقيقي له تبارك وتعالى فإذا كان الملك من الله فينبغي أن يكون ذلك الملك فما دونه من الولايات أن يكون ذلك سببا للشكر وتسخير ذلك فيما يرضي الله تبارك وتعالى ويقرب إليه فلا يصح بحال من الأحوال أن الإنسان إذا صارت له ولاية وتحته من يرأسهم ويديرهم ويدبرهم أن يكون ذلك سبباً لتعاظم والتعالي فينسى ربه وينسى ما يجب عليه من القيام على هؤلاء على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يلي عشرة فما فوق إلا وجاء وهو يعني مقيد بذلك بعمله هذا فإما أن يعتقه عمله وإما أن يوبقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام عشرة فما فوق فالحرص على الولاية الحرص على الرئاسات المنافسة فيها هذا أمر لا يحمد لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة فسره جمع من الشراح بأن المرضعة هي الولاية كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا الباب وأنها تكون يوم القيامة حسرة ونذامة إلا من أخذ ذلك بالعدل وقام بالحق فهذا الحرص وهذا التنافس على تحصيل الولايات هذا أمر لا يُحمد، ولذلك لا يصح أن ننشئ الناشئة على طلب الرئاسات منذ أن يكون الطفل صغيرا يقال له إن شاء الله تكون كذا وتكون كذا وتكون كذا نعلق قلوبهم بهذا، يصير الإنسان في حال من الصراع والعراك ويحمل الأحقاد ونفاسات غير شريفة من أجل أن يصل إلى هذا الهدف هذا غير صحيح، ولذلك. مثل هذا الإنسان الذي يحصل له ذلك يدعى له بالإعانة التوفيق والسداد والمقام ليس مقام تهنئة يهنى على ماذا هذه أمانة كبيرة وحمل عظيم هو بحاجة إلى دعاء أن يسدد وأن يهدى وأن يوفق وأن يعان وإلا فإذا أسلم العبد إلى نفسه ضع كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية حينما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربي الذي يحيي ويميت. هذا مثال يؤخذ منه أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد بجميع انواع التدبير والتصرف في هذا الكون لا يشاركه معه غيره فهو الذي يملك النفع والضر وإن الله بضر فلا كاشف له إلا هو لا يمكن أن يملك لا طبيب ولا غني ولا حكيم ولا غير ذلك النفع لأحد وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فهذا أمر قد فرغ منه ثم لاحظ هنا في هذا اللفظ الذي وقع فيه إظهار في موضع يصح فيه الإضمار أما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم وذكرنا هذا أنه من قبيل الانتقال وأن ذلك مكمل الاحتجاج الأول وأنه كالمقدمة الأول للثاني كما قال ابن القيم رحمه الله الذي يحيي يميت فلما كابر في هذا أعطاه الثاني الذي لا يستطيع المكابرة معه فكان ذلك التدرج الاحتجاج الشاهد هنا أن الله قال فبهت الذي كفر الحوار بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يحاجه قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ما قال الله فبهت وإنما قال فبهت الذي كفر فإبراز هذا الوصف الكفر مقصود هنا ولذلك جاء به مظهرا فبهت الذي كفر وما قال فبهت ذلك الملك وانما جاء بهذا الوصف الذي يبين فيه عن سبب هذه المحاجة في ربوبية الله تبارك وتعالى وأن ذلك أو العله الباعثة له على هذا الجدال فبهت الذي كفر وفي ذلك من التبكيت له والوضع من حاله ومرتبته ومنزلته بهت الذي كفر هذا فيه ذم له بذكر هذا الوصف الذي هو أقبح الأوصاف الكفر فبهت الذي كفر وهكذا فإن كل من يحاج في الله تبارك وتعالى ريد إبطال الحق وإظهار الباطل فإن ومآله إلى هذا إلى انقطاع فهؤلاء حجتهم داحضه ليس عندهم شيء من الدلائل الصحيحة والبراهين وإنما سماها الله تبارك وتعالى حجه حجتهم داحضه عند ربهم باعتبار مراعاة حال هؤلاء إذ إنهم يعتبرون أن هذه حجج وهي في الواقع ليست بحجج هي أباطيل ترهات فمن الخطاب القرآني نوع يخرج فيه الخطاب بحسب حال المخاطب فيكون مراعا فيه هم يعتبرون حجج فقال حجتهم داحضه عند ربهم وإلا هي فليست بحجج وليست من الحجج لا في قليل ولا كثير فكل محاجم بالباطل حجته داحضه لماذا؟ لأن الباطل لا يمكن أن يصحح ولا يمكن أن يعلو ولا يمكن أن يتحول إلى حق الباطل باطل والباطل معناه في اللغة الذاهب الزائل المضمحل هذا معنى الباطل ولهذا يقال البطل بأي اعتبار يقال باعتبار أنه لفرط إقدامه كأنه أبطل دمه لا يبالي فقيل له بطل باحظ فكل استعمالات هذه الكلمة الباء والطاء واللام ترجع إلى هذا المعنى شيء الذاهب الزائل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فسواء كانت هذه المحاجة في توحيد الإلهية أو في توحيد الربوبية أو في أحكام الله وشرعه فهي باطلة على كل حال كل محتج بالباطل فحجته داحرة سواء كان ذلك في الأصول الكبار أو كان ذلك في تفاصيل الشريعة تسمع وأسمع تسمعون وقد سمعت هذا اليوم من يتكلمون به طريقة هي في غاية البطلان ولولا خشية إشاعة بعض الباطل الذي هو من ابطل الباطل لقرأت عليكم إحدى هذه الرسائل كيف يلبسون على الناس وكيف يلتبس هذا على بعض من لا بصر له وكيف يسمون الأشياء بغير حقائقها تلبيسا وكيف ينقلون بعض النقولات من بعض العلماء المقبولين الثقات ويقحمون هذه النقولات في شيء لا يمت إلى هذا الذي يريدون التوصل إليه لا من قريب ولا من بعيد لو كراهت نشر الباطل لا أعطيتكم هذا النموذج في التلبيس فهذا باطل لا يمكن أن ينهض يقوم ولو حاولوا تدعيمه بنقلات من هنا وهناك لا علاقة لها بهذا الإفك المفترى هو إفك لا حقيقة له ولا يوجد في دين الإسلام أصلا ويأتون بأسماء في أمور تتعلق بزواجات باطلة لا أساس لها ولا توجد في الشريعة أصلا أو في غير ذلك وهكذا هذا الذي يحتج على بعض الناس حينما يقول له مثلا شيخ الإسلام قال كذا قل لماذا تأخذ قول شيخ الإسلام بناء على ماذا أسلمت له عقلك بناء على ماذا مثل هذا بكل بساطة نستطيع أن نحتج معه حينما يوجه هذا الكلام نحن ممكن نوجه إليه نقول لا بأس دعك من شيخ الإسلام رحمه الله والشافعي وأحمد ومالك والليث والأوزاعي إما الكبار الإنسان إما أن يكون من أهل النظر والاجتهاد فلديه الأهلية من معرفة النصوص من الكتاب والسنة وواضع الإجماع والاختلاف والأصول التي يبنى عليها الاستدلال مع الملكة والفهم الصحيح على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم فيكون له من البصر في اللغة والأصول والقواعد مع معرفة الأدلة والإجماع والاختلاف وأقوال والآيات والأحاديث وأقوال السلف قال الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك نختبر هذا الإنسان اللي يقول هذا هو ما قرأ إلا بضعة تغريدات ولا يحفظ لربما حديثا واحدا وقد لا يحسن قراءة الفاتحة نقول هات نختبر هذا الإنسان في هذه النصوص من الكتاب والسنة ونختبره في القواعد والأصول ونختبره في اللغة العربية وما أشبه ذلك ونقول هات البضاعة لتكون من أئمة الاجتهاد تكون مؤهلا فإن كنت على أهلية فلا أقل نحن نقول لا تطالب الآخرين أن يتحولوا إلى مجتهدين وكل من قال لك هذا قال به فلان تقول لماذا تؤجر له عقلك؟ نبدأ بك أنت الآن نريد أن نعرف هل أنت مؤهل للاجتهاد او لا لأن الإنسان إما أن يكون مؤهلا للاجتهاد والاستنباط فيجتهد وإما الا يكون كذلك فالله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا مرد أين يذهب؟ يذهب إلى الحداد أو إلى النجار أو يقول انا عندي عقل ولا أجر عقلي للأطباء أنا أعالج نفسي وأمراضي وعللي بنفسي ولا يمكن أن قاد ذاه ويذهب إلى الطبيب ويعمل بدقة بما يقال له كل 12 ساعة تستعمل هذا الدواء وتترك الشيء الفلاني وتفعل الشيء الفلاني ويفعله بحذافيره لماذا تؤجر عقلك لهذا الطبيب وهو يصيب ويخطئ والطب من أوله إلى آخره مبنى على التجربه بإجماع الأطب مبنى على التجريب هي أمور تجارب تصيب وقد توافق لبعض الناس وقد لا توافق لآخرين أليس كذلك؟ طيب، فلماذا يؤجر عقله الطبيب؟ إذا أراد أن يبني دارا أليس يذهب إلى مكتب هندسي ويعمل له مخطط ويبني عليه حد القذة بالقذة؟ نقول لماذا تفعل هذا وتأجر عقلك للمكتب الهندسي ويأخذون مالك؟ يا خط برجلك وابتني دارا أنت ولا شأن لك به هؤلاء؟ فلك عقل ولهم عقل وهم رجال وأنت رجل، فأنت الطبيب وأنت المكتب الهندسي وأنت ابن أنت. فأنت أبوك وجدك أنت لا تحتاج إلى أحد ولا تحتاج إلى خبرات ولا تحتاج إلى الآخرين لأنك لا تؤجر عقلك لأحد فأنت وحدك الكامل من كل وجه بزعمه فهو لا يقبل نصوص الوحي لا يقبل نصوص الكتاب والسنة لا يقبل كلام الصحابة لا يقبل بحجة انه لا يسلم عقله لأحد فأرنا مادة الاجتهاد عندك وأرنا الآلة التي تنطلق منها في الفهم والاستنباط حتى نعرف أنت أهل ولا لا بضاعته بضع تغريدات قراها هنا وهناك ويقول لا لا تؤجر عقلك هذا كلام إذا جاء الفقه في الدين والعلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قيل هذا الكلام وإذا جينا إلى الأمور المادية الدنيوية ذهب يبحث هنا وهناك ويسأل ويقرأ ويستشير ويذهب إلى أهل الاختصاص لماذا؟ لماذا الشريعة هي الجدار القصير يتسوره كل بطال فهذا إضاءة لي لحدود الله عز وجل والدين والإيمان على كل حال فهنا بهت كل محتج بالباطل فهو إلى انقطاع وبهت لأن الباطل باطل فلا يغرنكم ولا يهولنكم أولئي المبطلين الذين يلبسون على الناس دينهم ولهذا فإنه يؤخذ من هذا الموضع أن الحق لا يمكن أن يجادل فيه لا يمكن الحق أن يبطل لأنه حق الحق معناه الثابت معنى كلمة حق مدارها في اللغة على معنى الثبات ومعنى كلمة باطل مدارها في كل اللغة على الزوال والذهاب ولب ولبمحلال كذلك أيضا بقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الظالمين وهنا رتب الحكم نفي الهداية على وصف وهو الظلم فدل على أن الظلم يكون سببا للحرمان حرمان الهداية فمن أراد الهداية فعليه أن يتحقق بالعدل وأول العدل التوحيد كذلك أن يعدل في قوله في حكمه وما ولي أولاده بزوجته بين زوجاته بين تلاميذه وهكذا في كل شأن من شؤون أن يعدل في أقواله وإذا قلتم فاعدلوا ليكون ذلك سببا لهدايته وكذلك من ابتلي بالحكم بين الناس القاضي فهو بحاجه إلى العدل ومجانبة الظلم من أجل أن يهديه الله تبارك وتعالى وأن يوفقه للصواب. كذلك ايضا والله لا يهدي القوم الظالمين هذا كما سبق لظلمهم فالله تبارك وتعالى لا يهديهم عدلا منه تبارك وتعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فهم المتسببون بذلك لظلمهم حرموا الهداية توقف عند هذا وكمل ان شاء الله تعالى في الليله الاتيه واسال الله عز وجل ينفعنا واياكم بما سمعنا جعلنا وياكم هداة مهتدين والله اعلم صلى الله على النبي محمد عليه الصلاه